بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُونَ فِيهِ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّهُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين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 سَانَ مِنَ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَأْوُسُ كَفُورٌ وَلَאِنَّ أَذَقَ لَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرْرٍ مَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَا فَرْحُ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركوا بعض ما يوحى إليك وضائقوا به صدرك أن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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِرْبِبِهِ وَيَتْلُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِمِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ هُوَ مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ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 أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثَلُ الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع الستويان مثلاً، أَفَلَا تذكّرُونَ 112. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 113. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 114. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا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 فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بقارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن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 ان ربي لغفور رحيم وان هي تجري بهم في موج كالجبال وان دعى حنبنه وكان في معذنيه يا بني يا بني ركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وإلا توفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اطب بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم مسهم من عذاب أليم تعلموها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخو هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليه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 قَوْلُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلَاتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِي فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَقْدِرُونَ 124. وقالت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذوا بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 125. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم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 119. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير 110. ويا وَمَتْمَتْ لَهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبًا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَ صَالِحَوْا الَّذينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا بِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمِئذٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ 126. وما ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 127. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 128. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايد يوم لا تصل الينا كرههم واوجس منهم خوفا قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم نوط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 Sanggupin dari amal Allah, rahmat Allah dan عليكم أهل البيت. Inna hu hamidun فلما ذهب عن إبراهيم الرعب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Inna إبرا وهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطنسين بهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ رَبِّ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 أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة، وامطرنا عليها حجارة من سجلم من ضدة مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد.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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا وَيُوصِيكَ رَبُّكَ أَن تَعْبُدَ مَنِ ابْتَدَأَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ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 أَشْقَاقِ أَيُّ صِبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٍ رُوحٍ أَوْ قَوْمٍ هُودٍ أَوْ قَوْمٍ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ رَمْمَمَ تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَظِيعٍ ولولا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَتَيْتَ علينا بِعَزِيزٍ قال يا قَوْمَ أَرَهْطِي أَعْزُ وَعْلِيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ وَرَأَيْتُمُهُ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون دون الله من شيء ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تثبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم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 لا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك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 ولا قد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم ريبه وان كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن انه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تظلم انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالناه وما لكم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 وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك برافلٍ عم ما تعملون